بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فحياكم الله معاشر الإخوان ومرحبا بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس نافعة ومقربة إلى وجهه الكريم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا هو المجلس الثامن والخمسون وكان آخر درس بتاريخ عشر خمسة من سنة 1428 يعني أنه مضى على ذلك خمسة أشهر وأسبوع نمزة أشهر وأسبوع هذا التوقف فنحن نتوقف قريبا من نصف العام بهذه الإجازات ورمضان وهي ليست قليلة وما ذلك أن الدرس في الواقع هو في نصف السنة في يوم واحد في الأسبوع مع ما يتخلل هذا من أحيانا درب إجازتين الأضحى فنسى الله أن يباركي لنا ولكم في الأوقات ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لننتهي من هذا الكتاب هذا العام إن شاء الله المدة المضروبة له أربع سنوات تقريبا يعني ما نهبقي هذه السنة والفصل الأول من السنة القادمة تنتهي أربع سنوات لكن نقول إن شاء الله أنه في ثلاث سنوات ونص ينتهي إن شاء الله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 اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في باب الرهن وغيره وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله انتهينا من هذا الهبة ولا لا أي حديث بن عمر ها عمل أهل خيبر قل لا أبدأ منهم هكذا قال أبو عبد الله توافقونه ولا من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع هذا اللي وقفنا عنده نعم تفضل حديث رافع الشيخ صلى الله عليه حديث رافع من خديت بعده من عمر عندك في الترتيب مختلف ها؟ قرأت حديث النعمان بن بشير ما الذي بعده حديث بن عمر حديث بن عمر فضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع بسم الله الرحمن الرحيم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع هذه المسألة وهي تأجير الأرض بجزء من الغلة التي تخرج منها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وهذا الحديث في ظاهره يدل على أن هذه المعاملة جائزة أنها تجوز أن يكون أجر العامل في الأرض هو جزء مما يخرج من هذه الغلة وهذا قال به عامة أهل العلم سلفا وخلفا قالوا إنها معاملة جائزة وأما التعلق للمانع بكون الأجرة هنا قد تكون بل هي غير معلومة بالتحديد بقدرها تماما وقد لا يوجد ثمرة أصلا قد لا تنتج هذه المزرعة وقد يصيبها آفة فيخرج العامل بغير شيء فإن هذا ليس ليس بدليل أو بقادح في هذه المعاملة ليس بدليل على منعها فالمضاربة مثلا من المعاملات الصحيحة ومن أنواع المضاربة أن يكون المال من واحد والعمل من الآخر والمضاربة إنما تكون على الناتج من الربح بعد بعد أن يخرج كل ما يتعلق بسائر المصروفات من أجرة العمال والمحل ونحو هذا فهذا قد لا يوجد ربح قد توجد خسارة وهذا الإنسان قد يكون عمل سنة أو أكثر ولا يعطى شيء ومع ذلك فهي معاملة جائزة بلا إشكال فهذه تشبهها من هذه الحيفية ومن أهل العلم من قال حمل هذا الحديث عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع منهم من قال إن ذلك إنما يكون أو يصح فيما كان على سبيل التبع على سبيل التبع على سبيل التبع يعني يقولون بأن هذه بأن المعاملة الجائزة هي ما كان من قبيل المساقه وأن المزارعة إنما تكون عادة فيما يجعل بين النخيل من الزروع يستغل البياض الموجود بين النخل ويزرع فيه فقالوا يجوز على سبيل التبع ما لا يجوز على سبيل الاستقلال فأصل هذه المعاملة قالوا غير جائزة ولكن الذي أجاز هنا هو أن هذا الزرع بين النخيل لأن من أهل العلم من يقول إن ذلك هو من قبيل المساقاة في الواقع والفرق بين المساقاة والمزارعة المساقاة أن تدفع له الشجر وبعضهم يخص ذلك الجواز بالنخيل والأعناق وبعضهم يطلقه في كل شجر المساقات أن تدفع إليه الشجر على أن يقوم بتعاهده وسقيه على جزء من الثمرة والمزارعة أن تدفع له الأرض أرض ما فيها شجر فيقوم بالزرع ثم بعد ذلك ما ينتج ما يخرج منها فبحسب ما يتفقون عليه بجزء من الثمرة بجزء من الغلة هذه المزارعة فمن أهل العلم قال أصلا هذه جازت على سبيل التبع وإلا فالأصل أنها مساقات خيبر فيها مزارع وفيها نخيل وفيها وهذا الزرع إنما يكون تبعا لاستغلال المساحات التي تكون بين بين النخيل، والذي يجوز هو المساقع، أما المزارع استقلالا فلا تجوز، وبعضهم يقول أصلا خيبر كانت ملكا للمسلمين، وإنما يعملون بها عمل الأربق في أرض السادة في أرض السادة والملاك، فليست هذه مزارعة وليس هؤلاء جراء أصلا، والأقرب الله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يعملون فيها على كما هو ظاهر من بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فصار هذا يشمل الثمار ويشمل الزروع. فالمزارعة على الأرجح جائزة والمساقات جائزة وإنما الذي يمنع هو ما كان فيه شيء من الغرر ظاهر قد يكون فيه إجحاف بأحد الطرفين مثل ماذا؟ مثل لو أنه حدد له ناحية من الأرض كما استدل عليه الروايات أو الأحاديث الأخرى حدد له ناحية قال هذه الناحية الشرقية لك ما خرج منها من ثمرة والناحية الغربية لي فقد تخرج الثمرة هنا ولا تخرج هنا أو يقول له مثلا ما كان على شطوط الجداول والسواقي ما يخرج من الزرع من النعناع والكراث والبقول والطماطم ونحو هذا يخرج على شط السواقي والجداول مثلا هذا لك والباقي لي فقد لا يخرج وقد يخرج هذا الذي على شط هذه الجداول ولا يخرج الباقي وقد يعنى هذا العامل بالناحية التي له لقال لك هذه الناحية ولي هذه الناحية يعنى بهذه الناحية ويهمل الناحية الأخرى أو يبدأ بناحيته ويترك الناحية الأخرى إذا فرغ من ناحيته ويدركه الوقت ولا يحصل له تعاهد فيحصل الخصام والشقاق بينهم أن ذلك كان بسبب تفريطك وأن ذلك والشريعة جاءت بدفع ذلك كله لكن إذا قيل هذه الأرض ما يخرج من جملة غلتها يكون على الشطر أو الثلث أو الربع أو غير هذا أو يقول لعشرة بالمئة ولك الباقي اشتغل فهذا لا إشكال فيه فهو سيعنى بكل الأرض على حد سواء فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أن ذلك يجوز المزارع جائزة والمساقات جائزة، نعم، ولا يقال إن ذلك على سبيل التبع، وعلى كل حال هذا قال به طائفة من السلف والخلف كثير، فأجازوا هذه المعاملة هذا قول أكثر أهل العلم. الله تعالى أهلا الحديث الأخرى تبين هذه القيود التي أشرت إليها هذا الحديث يدل على الجواز هل هناك قيود ينبغي أن تراعى في ذلك الجواب نعم نعم تفضل. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكر الارض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهانا فنعم مرد. فلم ينهانا ولمس نعم نعم ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال قالت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس قراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماذيانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير نعم هذا الحديث يبين ما ينهى عنه من هذه المعاملة وما يمكن أن يحتج به من النهي عن المزارعة مثلا ينزل على هذا على نوع كانوا يتعاملون به في ذلك الوقت فيجمع بين النصوص فهنا حديث رافع رضي الله عنه كنا أكثر الأنصار قال فكنا فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه يعني بمعنى أنه أنهم يجعلون ناحية معلومة للعامل وناحية لهم فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهن الورق عن الفضة بالدراهم بمعنى أنه إذا استأجر أجيرا على أن يعمل في أرض وقال له أعطيك في اليوم كذا أو في الأسبوع أو في الشهر كذا فهذا لا إشكال فيه لأنه شيء معلوم طيب لو أنه اتفق معه على غير ما ذكر هنا في هذه الصورة لنا هذا ولك هذا من قال لنا هذا قال ما يخرج من الغلة فهو على الشطر مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر فهذا غير الصورة المذكورة في حديث رافع فالمنهي عنه في حديث رافع يختلف عن هذا فربما تخرج هذه قال فنهان والفاه هنا تشعر بالعليه، نهانا لما يوجد من هذا الغرر والجهالة ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى عند مسلم لما سئ الرافع رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على ذكر الصورة المتعامل بها في ذلك الوقت التي نوه عنها قال بما على الماذيانات وهنا فسر الماذيانات بأنها الأنهار الكبار وبعضهم يفسره بمسائل الماء لأنهم ما عندهم أنهار أصلا جزيرة العرب ليس فيها أنهار وإنما مسائل الماء مسائل الماء الكبار وبعضهم يقول ما على السواقي لأن أراضيهم ليس فيها مسائل الماء كبار إلا ما ندر في أيام الأمطار والسيون نعم وإنما ما على السواقي ما يخرج في جوانبها ونواحيها ونحن ما ينبت على شطوط الجداول ونحو ذلك من مسائل الماء ولهذا سماها الماذيانات الماذيانات هي نفس السواقي لكن سماها يمكن أن تسمى باسم ما يجاورها نعم فهنا قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات يعني على شطوطها ونوحيها وأقبال الجداول أقبال الجداول يعني أوائل الجداول ورؤوس الجداول وأنتم إذا رأيتم وشاهدتم مسايل الماء تجدون أن ما حولها ينبت منه أنواع من الخضرة والجرجير وأشياء كثيرة جدا من النباتات ولربما تخرج من غير من غير زرع الإنسان ما يحمله الماء ما يتساقط مع الناس مما تدروه الرياح فيخرج شيء كثير فيقول له مثلا ما يخرج على شطوط هذه الجداول هو لك طبعا الناس منول في حاجة فقر فلربما يعمل الإنسان من أجل تمرات يوم كامل من أجل تمرات أو من أجل طعام يطعمه ويعطى غدا فقط ويبني سائر اليوم ولا زال الناس على هذا إلى عهد قريب يستعجر العمال للبناء يبنون المسجد أو يبنون دارا ما هي أجرتهم طعام يعطونه في منتصف النهار فهذا يعمل على أساس أنه يأخذ ما يخرج على شطوط الجداول إمام أحمد تعرفون ما ذكره الذهبي في ترجمته في السير خرج يوما مع الناس في اللقاط اللقاط معناه إذا حصد الناس الحب فما يتساقط في الأرض من هذا الشيء القليل يأتي الفقراء ويلتقطون حب حبه ويجتمع عنده مثل الكف من هذا الحب فيخبزه ويأكله فخرج الإمام أحمد رحمه الله يلتقط مع الناس بقايا هذا الذي تساقط بعد الحصاد فرجع ولم يأتي بشيء فسؤل عن هذا قال رأيت شيئا كرهته رأيت الناس يمشون على أربع أو يحبون على أربع نفسه أبت الصعب النسان يقوم ويجلس من أجل حبه، ثم يقوم ويجلس عملية متعبة فيضطر ماذا يصنعون هنا حبة وهناك حبة وهناك حبة فيحبون فصاروا في هذه الحقول أشبه ما يكون بالحيوانات فكره الإمام أحمد هذا ورجع القصد من هذا أن لا تستغرب أن تكون المؤاجرة على شيء ما يخرج على الشطوط شطوط السواقي الناس كانوا في فقر شديد هذا اللي يخرج التقط الحب لو قيل له اشتغل في اسقي هذا الزرع وما يخرج على الشطوط فهو لك ما يخرج على السواقي فهو لك سيفرح أين قال وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراغ إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم إلى آخره فإذا النهي يتوجه على إيش يتوجه إلى, إلى هذه الصور التي يحصل بها الجهالة والغرر أما على ما يستحصل من الأرض بمجموعها فهذا لا إشكال فيه مثل مضاربة في التجارة نعم، وحديث الباب يدل عليه والله أعلم. نعم تفضل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمر له ولعقيبه فإنها للذي أعطيها. لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه هذه الأحاديث يبوض عليها العلماء عادة العمرا والرقبة العمرا والرقبة والعمرا من العمر وليس من العمارة يعني ليست مأخوذة من كون الإنسان يقول تعمر هذه الدار مثلا أو هذه الأرض مدة حياتك ليست مأخوذة من أنك تعمر هذه الأرض لا وإنما من العمر عمر الإنسان وإن كان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في ضابطها وفيما يتصل بها من صحة الشرط وفي ما تقول إليه أيضا هل ترجع إلى من إلى المعمر أو أنها تكون للمعمر هل هذه بمثابة العارية فالعارية ترد إلى المعير أو أنها بمنزلة الهبة والعطية وإن وقعت بلفظ العمر فالعمر من أهل العلم يقول هي إباحة وتمليك المنافع مدة العمر إباحة تمليك المنافع مدة العمر بمعنى أنه ليس تمليكا للعين وإنما هو تمليك للمنافع وبعضهم يقيد ذلك يقول بشرط بشرط أن يردها على المعمر أو ورثته يعني إذا مات المعمر المعمر هو اللي دفعها أولئك يرجعونها إلى الورثة يعني المعمر يرجعها إلى الورثة وإذا مات المعمر فإن ورثتهم يرد ورثته يردونها إلى من؟ إلى المعمر ترجع إلى مالكها الأول وإلى صاحبها فعلى كل حال بعضهم يذكر ذلك يقول أن يدفع إليه عقارا دارا أو أرضا ومن أهل العلم يطلق فيقول أن يدفع إليه ملكه أن يدفع إليه ما يملكه لينتفع به يدفع إليه ما يملكه شيء تملكه فلا يختص على هذا بالدار أو بالأرض يدفعه إليه مدة, مدة العمر فيقول هي لك عمرا أو يقول أعمرتك هذه الدار أعمرتك هذه الأرض بهذه الصيغة مثلا هل هذه هبة لا ينظر فيها إلى اللفظ ولا ينظر فيها إلى شرط إن وقع كأن يقول مثلا مدة حياتك ثم ترجع إليه وتكون هبة على كل حال كما قاله بعض أهل العلم أو أنها ترجع إلى إلى صاحبها أو أن ذلك إذا قيد بشرط لاحظوا هذه الروايات الآن في حديث جابر يقول قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن لمن وهبت له العمرة لمن وهبت له ظاهر هذه هذه الرواية؟ أن العمراء تكون هبة ليس لها معنى إلا هذا وهذا قال به طائفة من أهل العلم وهم كثير ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي يقول هي لمن وهبت له لمن أعطيت له و. الرواية الثانية من أعمر عمره له عقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث أعطى عطاء وقعت فيه له ولعقبه عقبه إلى متى معنى ذلك أن هذا ينتقل منه إلى ورثته فهذا هو التمليك طيب هل تختص بهذه الصورة الآن هذه هذه الرواية الثانية فيها زيادة له لعقبه قال وقال جابر إنما العمرة التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أمضاها بمعنى أنها تكون ملكا للمعمر للمعطى هي إذا قال في هذا الآن راوي الحديث ومن أهل العلم يقول راوي الحديث أعلم بما روى فيقول التي تكون ملكا له هي التي يقول يذكر فيها العقب هي لك ولعقبك من بعدك هي لك ولولدك من بعدك هي لك ولورثتك من بعدك فهذا معنى هبة وهذا لا إشكال فيه بهذه الصورة هي بمعنى الهبة سواء عبر عنها بالعمرة أو غير ذلك لكن الحديث الذي هو أصل الباب قضى بالعمرة لمن وهبت له جابر هو راوي الحديث فيقول الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ما ذكر فيه العقد ثم ننظر إلى رواية مسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها من اللي يقول هذا؟ جابر رضي الله عنه فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه الآن هذه الرواية توافق أصل الحديث الذي هو أصل الباب أن ذلك لا يشترط فيه أن يقول لك ولعقبك من بعدك فالحاصل أن هذه العمرا تقع على صور الصورة الأولى أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده هذه لا شك أنها هبة ومن أهل العلم حمل أحاديث الباب على هذا فهذا إذا فسرنا بعضها ببعض يمكن أن نقول بذلك نجمع هذه الروايات ونقول ما أطلق فهو محمول على المقيد وهذا نظر صحيح ما أطلق في موضع الرواية المطلقة تحمل على الرواية المقيدة المطلقة قضى بالعمر لمن وهبت له مقيده وين نعم من أعمر عمر له ولعقبه فنقول هذه تبينها وتوضحها وتقيدها سيكون ذلك بهذا القيد إذا قال هي لك ولورثتك لك ولأولادك لك ويعني لأولادك من بعدك فهذا لا أشكال نعم. الصورة الثانية أن يشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر يقول خذ هذه عمرة هي لك عمرة فإذا مت يقول مدة حياتك فإذا مت رجعت إلي فمن أهل العلم يقول المسلمون على شروطهم فهم بحسب بحسب ما يشترطون فهو شرط صحيح ومن أهل العلم يقول هذا الشرط لا قيمة له ويحتجون بحديث الباب وبقول جابر رضي الله عنه أمسكو عليكم أموالكم يقول هذا شرط فاسد خالف الحديث وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فالعمرة لمن وهبت له وهذا هو المذهب العمرة لمن والشرط يبطل الصورة الثالثة أن يقول هي لك عمرة مدّة حياتك ولا يشترط عليه الرجوع إذا مات ولا يؤبدها ما ولا يربطها بالعقب ما يقول هذه عمرة لك أبدا ولا يقول له نعم ما يقول له هذه لك ولولدك وإنما يقول خذ هذه عمرة لك ما حييت فمثل هذه الجمهور على أنها لا ترجع إلى واهبها وإنما تكون لمن وإنما تكون لمن أعطيت له خذ هذه عمرة مدة حياتك بماذا يحتجون؟ يحتجون بحديث الباب قضى بالعمرة لمن وهبت له وبقول جابر رضي الله عنه أمسكوا عليكم أموالكم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له إذن هذا قال هي عمرة ولم يشترط فتكون لمن وهبت له على كل حال هذه الروايات إذا نظرت فيها وأردت أن تحمل مطلقها على مقيدها فيقال إن قوله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له ذلك إذا قال هي لك عمرة ولعقبك كما تدل عليها الرواية الأخرى لو قيل هذا فهو وجه من النظر معروف عند أهل العلم في الأصول تقتضيه القواعد و والله تعالى أعلم ومما يشبه العمر وهو قريب منها حتى إن بعض الناس فسر جعله بمعنى العمر تماما وهي الرقبة والرقبة مأخوذة من المراقبة من المراقبة فالرجل يعطي الآخر دارا أو أرضاً ويقول أعمرت كأيها أعمرت كأيها هذه يقول بعضهم يقول إن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك قالوا قيل لها رقبا لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر خذ هذه الدار عمرة اسكن فيها انتفع بها فإن ميت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي لاحظوا أنها تشبه العمرة فمن أهل العلم من أطلق قال خذ هذه الدار مثلا أعمرتك إياها فبهذا الاعتبار هي بمعنى بمعنى العمر ومنهم من قيدها بهذا القيد خذها مدة حياتك مثلا خذ هذه الدار عمر وأينا مات الأول فهي للآخر فقيل لها رقب لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر هذه التعاملات موجودة وكان الناس يعملون بها قبل الإسلام في الجاهلية ويسمونها بهذه الأسماء وهذه اسمها الرقبة يدل على مضمونها أنها مقيدة بهذا القيد أن من مات أولا كانت للآخر نعم فهذه مقيدة قريبة الشبه جدا بالعمرة والله تعالى أعلم لكن الناس الآن نسوا هذه المعاملات وما عادوا يتعاملون بها فيما يبدو في أحد الآن يعطي عمرة ورقبة سمعتم شيء من هذا نعم. فضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتابكم نعم لا يمنع وهذا اللفظ المخرج في الصحيحين ولا يمنع عنا وهذا في غير الصحيحين لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره الضمير يرجع إلى من في جار لا يمنع جار جاره أيام أن يغرز خشبه في جداره إذا عملنا قاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور فإنه يكون يعود إلى الجار يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره يعني ليس المقصود بجدار نفسه وإنما بجدار الجار وهذا هو المتبادر، مع أن الأول محتمل تقول كيف بعد يمنعه أنه يغرز خشبه على الاحتمال اللي تذكر احتمال لكنه ليس هو المتبادر يمنع نفسه يمنع جاره من أن يغرز خشبه على جدار نفسه وما علاقته به حتى يمنعه وبأي حق أنه يمنع أصلاً وهو ملكه نقول هذا واحد احتمال ذكره بعض أهل العلم وحمل الحديث عليه لكنه مرجوح ضعيف لكن ما وجهه عندهم وجهه عندهم أنه يحصل له قد يحصل له أذى وضرر كيف يحصل له أذى وضرر يقول يا أخي هذه الخشب شوهت علينا المنظر أنت الآن صح وضعتها في جدارك ولكن ظهور أطرافها إلى ناحيتنا مشوه فأخشابك هذه لا تضعها بهذه الطريقة ابعد عننا أخشابك ويمكن أن يسبب له أشياء هذا الخشب لا تصور أنه مجرد عمود قد يكون هذا الخشب صفائح فتغطي تحجب عنه الضوء أو الشمس أو نحو هذا فيمنعه يقول هذا جداري يقول نعم هو جدارك لكن أنا أيضا يحصل علي فيه أذى ولكن المتبادر أن ذلك يكون عائدا إلى الجار. لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه على جداره يعني على جدار جاره. طيب؟ على جداره. الـ الـ الـ الـ الـ الآن. عفوا إذا قلنا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور جار جاره أي يضع خشبه على جداره يعني على جدار نفسه إذا عملنا قاعدة فهذا احتمال لكن المتبادل خلافه أن يكون إلى جداره يعني إلى جدار الجار أما الامتناع هنا فهو ظاهر بسبب أنه قد يضعف الجدار، الجدار ملك للجار إذا كان ملكا له قد يضعف الجدار بسبب الخشب. ومن الناس من قد لا يضعف الجدار أصلاً، لكن لا يريد أن يلمس أو يمس ملكه بشيء. لا تضع شيئا على ملكه، ولو أدنى شيء. من الناس من هو بهذه الطريقة؟ بل حتى لا يريد من الناس أن يقفوا قريما من بيته يحجر إذا عنده سيارة وحدة يضع لها مكان تقف فيه ويحجر الباقي بأحجار من أجل أن لا يأتي أحد ويقف في هذا المكان هذا موجود فيكون ضيق النفس لا ينتفع منه بشيء فالمقصود أن المتبادر والله تعالى أعلم أنه أن المقصود لا يمنعه أن يضع خشبه على جداره أي على جدار الجار طبعا من باب أولى المعنى الآخر أن لا يمنعه أن يضع خشبه على جدار نفسه هو واضح وهذه المسألة من المسائل أو من الصور التي يسقط فيها الإذن يعني يطلبوا فيها الإذن، فإن امتنع سقط حقه. الحفظ بالرجب رحمه الله في القواعد ذكر أشياء من هذا القبيل لك فروعا واضح. نساء لا يتض أشياء لا يتضرر بها الإنسان، فيؤستعذ من، فإن أذن وإلا سقط حقه. قضايا تتعلق بالظل. أشياء وضع الخشب على الجدار وما شابهه، فمثل هذه الأشياء يستأذن، فإن أذن فالحمد لله، وهناك صور قد يحصل فيها ضرر ظاهر أو معتبر، يعني الآن من الناس من يسأل يقول لنا جار مشترك بخدمة دي إس إل هي اسمها كذا؟ لا الانترنت نعم فهذا الجار يقول يصل إلينا قريب يعني يستطيع أني أشغل فيقال هنا هل يحصل عليه ضرر بحيث لو شغلته هل تزاحمه يكون عنده بطء أو يحصل له شيء من الضرر أو ما يستطيع يشتغل معك في نفس الوقت مثلا أو يشوش عليه بأي طريقة إن كان يحصل هذا فلا يجوز وإذا كان ما يحصل أي ضرر كنشتغل يشتغل مئة عليه في وقت واحد كل الجيران شغالين فهنا هل يلحقه بسبب ذلك تبعه ولا لا عن طريق هذا الاشتراك بمعنى هل يحصل عليه ضرر قد يدخل هذا الإنسان ويكتب أشياء من الذي يطالب بها قد يكتب أشياء سيئة التبع تلحق من المشترك فمن لي يتحمل مسؤولية ما يكتب؟ نعم، فالمقصود مثل هذه القضية ينظر فيها، فإن كان لا يلحقه تبع ولا ضرر أصلاً، لو فرضنا الصورة هكذا، فيقال هذا مثل وضع الخشب على الجدار، مما لا يتضرر به، فيؤستأذن، فإن أذن وإلا سقط حقه، بهذا القيد. و نعم هنا قال ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها مريضين جاء في رواية في غير الصحيحين لما قال لهم ذلك وكان أميرا على المدينة طأطأ رؤوسهم فقال لهم ما لأراكم عنها معرضين ثم قال لهم والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني بينكم يعني سأسمعكم ذلك ولو كنتم كارهين لتقوم عليكم الحجة لألقين بها يعني الناس إذا كانوا لا يحبون شيئاً أو نفوسهم تنقبض منه ونحو ذلك لا يحبون إثارته فابو هريرة لما رأى تشاح الناس في هذه القضية لما رأى تشاح الناس فيها طرحها على مسامعهم ألقاها عليهم وعبر عن ذلك بقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم من أهل العلم فاهم من قال بما أن الأمير أن يقول لأرمين بها أي الخشبة وهذا بعيد وإنما المقصود أن يسمعهم ذلك وأن يبلغهم حكم الشرعي فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث فهنا قال بين أكتافكم وفي رواية عند مسلم بين أظهركم هناك رواية أخرى ليست في الصحيحين بينكم وإن كرهتم مما يدل على أن المقصود اسماعهم ذلك ومثل هذا بين أكتافكم تطلقه العرب على سبيل التوسع وإن لم يقصد به ذلك حسا أن يحمله الإنسان على كتفه لكن لما كان الكتف هو محل التحمل عبر به يعني أن يحملهم هذه الأمانة أو التبعة أو هذه القضية أو أن يسمعهم هذا الحديث فتقوم عليهم الحجة طيب هذا الحديث لا يمنع يدل نهي والأصل أن النهي يدل على التحريم فدل ذلك يؤخذ منه أنه يحرم على الجار أن يمنع جاره أن يضع خشبه على على جداره يحرم عليه أخذا من هذا الظاهر ومن أهل العلم قال إن ذلك لا يجب وإنما تدعو إليه مكارم الأخلاق ويدل على ذلك أنهم على توافرهم وكثرتهم وما كانوا يعملون به ولما حدثهم به طاطا ورؤوسهم ثم قال مالي لي أراكم عنها معرضين ولو كانوا يعتقدون الوجوب أو التحريم لا أقبلوا عليه ولما منعوا أحدا من هذا وهم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عنه لكن على كل حال يمكن أن يقيد هذا يقيد هذا ب يعني من قالوا إنه يجب وقالوا إن عمر رضي الله عنه قضى به ولم يخالفه أحد قالوا بشرط عدم الضرر لو كان الجدار واهنا ويمكن يسقط قل يا أخي أنت وضعت سيسقط الجدار وأن يكون هناك حاجة بمعنى أن بعض الناس يمكن أن يضع أخشابا ويضع أشياء من غير حاجة لكن الحاجة أن يضع عليها سقفا أو أن يقوي فيها تكون دعما لبناء أو جدار أو نحو ذلك ليعتمد عليها أو من أجل أن يعلق عليها أشياء هذه تدعو إليها الحاجة أما إذا كان يضع الأخشاب هكذا على جدار الجار يتمع أخشاب ويحطها هل هذا يقال أنه منهي أن يمنعه حط جدار الجار رف وإذا قال له شيء قال له يا أخي أنت من يتنا من هالخشبان قال لا يمنع عن جار جاره أن يضع خشبه على جداره كل هذا مو بالفهم للحديث إنما يكون ذلك للحاجة فيحصل المواسات بين الناس بمثل هذه الأمور التي لا يتضرر فيها المالك. والله تعالى أعلم. نعم فضل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. هذا في رصب الأرض. من ظلم من الأرض، من ظلم قيد شبر يعني قدر شبر من الأرض، طوقه من سبع أرذين، ظاهره أنه يجعل طوقا في عنقه يكون طوقا في عنقه يعذب يعذب بذلك، وبعضهم فسره. بمعنى على خلاف ظاهره مما يسمونه بالمجاز، فقالوا إن المقصود طوقه من سبع أراضين بمعنى أنه جعل إثمه ملازما له كالطوق الذي يكون على رقبة على رقبة الإنسان فالطوق يكون ملازما للعنق لكن هذا بعيد طوقه من سبع أراضين قالوا حمل إثمه إلى الأرض السابعة، فهذا خلاف الظاهر، وبعضهم يقول المقصود أنه أن ذلك يعني يحمل مثله إلى الأرض السابعة، يعذب به يوم القيامة طوقه من سبع يعني أنه يحمل ذلك طوقه، ما هو أن يكون ح؟ طوق حول عنقه أو رقبته وإنما يطوق حمله طوقه يطالب بحمله يعذب بذلك أن يحمله أن ينقله يكلف إطاقة ذلك وبعضهم يقول إنه يخسف به يعني في الآخرة يخسف به إلى سبع أراضين وبهذا الاعتبار تكون كل أرض إذا خسف به مثل الطوق على رقبته طوقه خسف به في هذا المكان لغصبه إلى الأرض السابعة فتكون كل أرض كالطوق أو تكون طوقا على رقبته في هذه الحال واحتج القائل بذلك بما عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه خسف به إلى سبع أراضين خسف به إلى سبع أراضين وبعضهم يقول يكلف حمل ذلك إلى أرض المحشر ويكون طوقا حول عنق. يعني أولئك قالوا طوقه يعني من الإطاقة يكلف حمل بحمله وهؤلاء قالوا يحمله ويكون طوقا في نفس الوقت يوم القيامة طوقه إلى سبع أراضي يكون طوقا عليه يطوقه يلتف حول عنقه ويمكن أن يجتمع له هذا وهذا يكون كالطوق عليه يعذب به يوم القيامة ويفتضح لأن كما تعلمون في يوم القيامة يكون لكل غادر لواء وكذلك الحديث الذي ذكر في فيه لا يأتي الناحظكم يوم القيامة وهو يحمل بعيرا له رغا أو بقرة لها خوار أو شاتا تيعر فالإنسان يأتي ويفتضح يوم القيامة بما غصب أو أخذ أو سرق أو ظلم فهذا الإنسان صاحب الأرض يأتي يطوق هذه الأرض والله على كل شيء قدير فيفتضح أمام الناس ويعذب بها أيضا وذلك أيضا يكون عذابا له مع ما ورد في الحديث الآخر حديث ابن عمر خسف به إلى سبع أراضين فيكون له هذا وهذا والعلم عند الله عز وجل كما قال الحافظ رحمه الله أنه يحتمل تنوع هذه الأوصاف لصاحب هذه الجناية يحصل له خسف ويحصل له يحملها أو تجعل كالطوق على العنق. نعم. كباقي لنا من الوقت كم مضى من الوقت؟ ساعة. تقول نتوقف ولا؟ نكمل لنا شوي. شوي طويل؟ نعم. صدق. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقطة الذهب أو الورق قال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وثقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب اللقطة هي لقطة على وزن من الأخذ واللقط فهي الشيء الملقوط أو الملتقط ولهذا عبر عنها بعضهم عرفها اللقطة قال هي المال الملتقط هذه هي اللقطة وبعضهم يقول فيها هي مال أو مختص ضل عنه ربه مال أو مختص ضل عنه ربه فالمال كل ما يتمول مما يصح للإنسان أن يشتريه أو يبيعه نعم ويملكه مثل الكتاب والحقيبة وكذلك النقود والسيارة كل هذه يقال لها من ويقصدون بالمختص ما يجوز اتخاذ ما يجوز اتخاذه من غير بيع ولا شراء ككلب الصيد يقول له أن يتخذ عنده كلب صيد فهذا مختص بهذا الإنسان فإذا وجده آخر فالضاع منه وعرف على من هذا كلب صيد وواضح أنه معلم ولربما يكون فيه قلادة أو شيء سأدل على أنه حق ناس فمثل هذا يكون مختصا الهرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها هل يجوز اتخاذ الهرة؟ يجوز ولا لما يجوز؟, يجوز؟ يجوز بل إن من أهل العلم مع أن الحديث واضح وتكلمنا على هذا من قبل في البيوع فلا يجوز بيع السنور من أهل العلم من أجازه للحاجة من أجازه للحاجة وقالوا السنور ينتفع به في أكل الحشرات في أران عزه الله فيوضع في المستودعات ونحو هذا وقالوا إنه يحصل فيه نفع للإنسان أيضا في حمايته من أنواعها إذا نام الإنسان والناس أول مو مثل الآن إلا كان واحد ينام بالحوش منول الناس بيوتهم فيها فئران فيها عقارب بل فيها حيات أحيانا فإذا نام الإنسان يتوقع كل شيء وهنايم فشا... ولهذا أمر بنفض الفراش و... فالشاهد أنه من أنواع هذه القطط إذا نام الإنسان تدور حوله فأي شيء يأتي تبعده عنه تقتله حتى يستيقظ. وتصدر صوتا من صدرها لتكون مستوفزة في حراسته و... فالشاهد أن المقصود الهر الحديث واضح أنه لا يجوز بيعه والكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه طيب هذا مختص لو وجد الإنسان قطة أمس البارحة واحد يسأل وجد في قطة دخلت عندهم في البيت واضح من شكلها أنها فارسية أو من شكلها ومن شعرها وزينتها وكذا غير عادية وأليفة و... فهو متأكد أنها الناس فيقول ماذا أصنع بها اسأل جيرانك هي لمن أخرجها هي تذهب وتبحث عن أهلها واضح فهذا مختص مع أنه لا يجوز بيعها. ولا يجوز شراؤها فلا تسمى مالا بهذا الاعتبار طيب إذن هذه هي اللقطة المال الملتقط يقول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة كان في رواية ليست في الصحيحين أن السائل هو عقبه بن سويد الجهني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة والمبهم هنا لا يترتب فائدة على معرفته وهذا يكون بهذا الاعتبار من فضول العلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق في بعض الروايات بدون أو الذهب والورق والمعنى واضح فقال اعرف وكاءها يعني الوكاء الخيط الذي تشد وتربط به اعرف وكاءها وعفاصها العفاص يعني الكيس أو الوعاء الذي توضع به تجد صرة مثلا فيها دنانير أو دراهم وتشد بخيط تربط اعرف وكاها وعفاصها بما نتعرف علامتها الفارقة ما يميزها بحيث في المستقبل إذا جاء من يطلبها تكون عندك المواصفات محفوظة ثم عرفها سنة عرفها سنة الآن هذا الحديث إذا كان الإسلام سيعرفها سنة معنى ذلك أنه أخذها فما حكم أخذ اللقطة هل يجب عليه أخذها؟ أو يستحب أو يقال هو مخير بين الأخذ أو يقال أحيانا يحرم كثير من الناس يأخذ اللقطة وإذا سأل عن الحكم وقيل عرف سنة قل وين عرف سنة أشغل نفسي أنا مني فارغ لهذا وأحيانا هذا التعريف يكون أضعاف قيمة هذه اللقطة بالنسبة إليه يعني يقول أدفع أضعاف هذه القيمة ولا أجلس وعرف فيها وأشغل نفسي بالبحث عن صاحبها، فأخذ اللقطة بعض العلماء يقول إنه مستحب من أجل ألا تضيع على صاحبها، فيكون ذلك من دواعي حفظ المال لمن فقده، وهذا من التكافل والتعاون والتآزر بين الناس والشريعة حثت على هذا بنصوصها العامة فقالوا يستحب هذا الاعتبار وبعضهم قال بل إن ذلك يجب عليه لأنه إن تركها فإن ذلك يؤدي إلى ضياع هذا المال ولا يجوز إضاعته سيكون هو متسببا بالترك والترك فعل من الأفعال فلو رأى إنسانا سيموت من العطش ولم يعطيه ما أو قد جرح ينزف يحتاج إلى خيط ولا أعطاه فيكون متسببا بقتله لو رأى بهائم لإنسان حصل له شيء حصل لجاره شيء فذهل عن بهائمه أو شغل عنها أو لم يستطع الوصول إليها وكادت تهلك من العطش أو الجوع وتركها فيكون بهذا الاعتبار مفرطا. فقالوا هذا إذا ترك هذا المال فإن ذلك سيؤدي إلى ضياعه، فيجب عليه أخذه. ومن أهل العلم من قال بالتفصيل والتفصيل أحسن من القول بالوجوب. قالوا إذا كان يعلم أن هذا المال سيضيع على صاحبه أنه إذا ما أخذه سيأتي من يتلفه، فإنه يأخذ هذا المال. وإذا كان يعلم من نفسه أنه إذا أخذها لا يعرفها أو أن نفسه ضعيفة لن يبذل جهدا يذكر في البحث عن صاحبها بل سيأخذها له فقالوا يحرم عليه أخذها بهذا الاعتبار على كل حال القول بوجوب أخذ اللقطة يحتاج إلى دليل وإذا كان الإنسان يعرف من نفسه الضعف أو العجز أو الانشغال فلا داعي أن يدخل في شيء ثم بعد ذلك لا يعرف طريق الخروج منه وإذا كان يعرف من نفسه أنه سيأخذها ويعرفها سنة فهو مأجور على هذا فقد أعان على حفظ مال أخيه المسلم طيب في قوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم عرفها سنة هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب فظاهره أن ذلك يجب عليه أن يعرفها هذه المدة سنة كاملة والإطلاق في الحديث يدل على أنه يستوي القليل والكثير الحقير والنفيس صلى الله ما قال إذا كان لها قيمة معتبرة ونفيسة عند أصحابها وإنما قال يعرفها سنة فهل هذا على إطلاقه أو أن ذلك يرجع فيه إلى بعض الاعتبارات التي قد يدركها السامع الشيء الحقير هل يعرف أصلاً أو لا يعرف؟ وما ضابط الشيء الحقيقي؟ وإيش الشيء الحقيقي؟ الآن لو وجدت هذا في الشارع، هذا فينجل؟ كم تساوي قيمته في السوق؟ كم يساوي؟ ولا ريال؟ لا أقل. هذا ريال؟ ف... الريال أفرض أنها ريال لو أنك وجدت ريال ما وجدت هذا وجدت ريال في الشارع هل تعرف وسنة نقول أعلن بالجريدة وأعلن في قناة يشاهدها الناس المجد مثلا نقول لهم من فقد مبلغا من المال يتصل على الرقم الفلاني وهذا المال ريال لا تقول كم عشان ما يطمع فيه أحد ويجونك يقول نحن كل واحد يقول أنا فقدت ريال لا قل مبلغ من المال فإذا جاءوا إليك كلهم كم فقد وإش سفة هذا الريال هل هو قديم ولا جديد ولا وين فقدت فيه هكذا الجواب لا بعض العلماء كالنووي رحمه الله يقول بالشيء الحقير يعرفه مدة تليق بمثله لأن الإنسان إذا فقد شيئا حقيرا واحد فقد ريالات سيذهب يمكن يرجع يدور عليه في ساعته ثم يترك البحث عنه بعد ذلك تجس تعرفها سنة هو انتهى الموضوع بالنسبة لي فهذا النووي رحمه الله يقول الشيء الحقير لا يعرف سنة وإنما يعرف مدة هي التي يظن أن صاحبه يبحث عنه فيها وأحسن من هذا والله أعلم أن يقال بأن الشيء الحقير وما ضابط الحقير هو الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس بهذا الضابط الوسط ما هم بالناس اللي يعني يتعاملون بشيء من البذل الكثير ولا الناس الش البخلاء جدا اللي لو ضاع له عود كبريت بحث عنه حتى يتعب ما يضيع له شيء لا وإنما أوصات الناس. أوصاتهم في مالا مطلقا في الغنى والفقر والشح والبذل بعض الناس يترك أشياء لها قيمة ويتركها وإذا قيل له قال يا رجل أتركها ويقوم دائما إذا ذهب إلى برية أو كذا يترك أشياء لها قيمة يترك لربما رواق، يترك لربما خزان ما، يترك أشياء يستطيع نقلها، لكنه لا يبالي. ومن الناس من لا يدع شارده ولا والده، حتى الأوراق مرمية يفتشها. شوف وإذا فيه منديل ماستعمل ما ولا كذا طاير شجرة ولا كذا راح خده. ولا يأتي أحد بعده يجد شيء. لا هذا ولا هذا وإنما همة أوساط الناس هذا هو الضابط طبعاً مسألة نسبية وتقديرية باعتبار أنها تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان قبل يمكن أكثر من خمسين سنة أو, أو نحو ذلك كان ربما ربع ريال يمكن يشتري فيه الإنسان شاتاً ولا لا لكن الآن لو طاح من واحد ربع ريال أو لقيت ربع ريال في الشارع تقول عرف سنة الجواب لا قال هذا لا تلتفت إليه لا تنهض له همة أو ساطنة بحيث أنه إذا فقده ما يرجع يبحث عنه ما يرجع يبحث عنه الآن مثل هذا القلم هذا هذا الآن ليست له قيمة، معتبرة عند أوساط الناس، بمعنى لو أن الإنسان فقده ما بيذهب يقول لبتعالى مش نرجع من جديد للمسجد، ندور عليه كيف أنا نسيت القلم؟ أبى من الدمام إلى عنك؟ أبى أشوف القلم وينه؟ يمكنني تركته على الطاولة ولا إني يمكن طاح في المكان اللي صليت فيه؟ هل يرجع الإنسان له ما يرجع له فإذا هذا لا يحتاج أن يعرف لكن إذا علم صاحبه صاحب هذا القلم معروف هذا قلم فلان يحفظ له فيرسل إليه يُعطى له وما يذكر في ورع السلف ابن المبارك رحمه الله خرج من الشام حتى ذهب إلى خراسان وفي الطريق هناك قريبا من خراسان تذكر قلما استعاره من إنسان فرجع ثانية ودفعه إليه بالشام هذه مرتبة عالية من الوراء لا يطالب الناس بها فالشاهد أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعتبر ما يعتبر لقطة مثلا هذا الكأس الآن لو خرجنا للبر وجدنا آثار ناس طالعين للبر وجدنا هذا الكاس جابه الولد هل يجوز لنا أخذه ولا ما يجوز يجوز لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس لو أنهم رجعوا للبيت وتذكروا أن هذا الكاس نسوه بيرجعون يدورون عليه ما يرجعون يدورون عليه كيف فهذا لا يعرف للإنسان أن يأخذه وأن يتملكه لكن كما قلت للمتوسطين أوساط الناس ويختلف من مكان إلى آخر من زمن فالمسألة تقديرية لو واحد ضيع عشرة ريال عشرة ريالات ضاعت منه في مكان هل يذهب إلى أحد عنها في صالة أفراح كان وفقد عشرة ريالات مثلا وجدها واحد في الصالة بيرجع على الصالة مرة ثانية يدوروا العشرة في ترطا حشرة يعلق إعلام في الصالة يعطيهم رقم التلفون ويفعل هذا قال كان واحد بخيل، شحيح وإلا وساط الناس فما يبحثون عنها، فمثل هذا لو وجد الإنسان عشرة لا هو أن يأخذها. واضح؟ إلا إذا عرف صاحبه أو كان ذلك من لقطة الحرم فإنه لا يأخذ شيئا أما يتركها في مكانها إلا لمعرف كما في الحديث فيذهب بها إلى مكان مختص مكان المفقودات مثلا فالناس إذا فقدوا شيء وين بيروحون سيذهبون إلى مكان المفقودات أنا فقدت الشيء الفلاني فيجدونه فهذه جهة اختصاص نعم على كل حال لكن لو علمنا أن الإنسان تركه رغبة عنه فهل هذا يعتبر يحتاج تعريف ترك رغبة عنه هل هذا يحتاج تعريف الجواب لا ما يحتاج تعريف ما يبغى مثل إيش ما يريده جينا إلى مكان معرض من المعارض وانتهى هذا المعرض وأزالوا الأشياء التي يريدونها فتركوا أشياء واضح أنهم تركوها عمدا من ألواح استغنوا عنها يمكن ينتفع بها في أشياء من لربما بعض المقاعد أو الأشياء التي استغنوا عنها فهذه للإنسان أن يأخذها تجد بعض الناس يذهب إلى يعني إلى عرفة بعد ما يخرجون الحجيج في اليوم الثاني ويجد أشياء يجد هنا جالون ما، ويجد هنا عرفة ليست من الحرم هنا جالون ما، ويجد هنا ثوبا ملقى ويجد هنا إحراما ويجد هنا حزاما الحملة. تجد ركام من حراماته وحراماتها أحيانا لا قيمة غالية يعني تباعها أحيانا على ميتين ريال وعلى وانواع جيدة لكن الناس لا يبالون تجد كوم من هذه الحرامات مرمية في يوم العيد وعليها الأحزمة هل للإنسان أن يأخذ ولا لا هذه الآن مرمية هذه ما لها حكم اللقطة هذه يأخذها حتى لو كان بالحرم صح ولا لا لأن صاحبها تركها رغبة عنها مرمية يعني حتى لو كان في الحرم واضح هل يدخل فيه النعل عزكم الله اللي يجدها الإنسان عند باب المسجد هل الإنسان بيترك نعله رغبة عنه يروحها في البيت الجواب لا لكن لو أنه ما وجد نعله وجد نعلا يشبهه ويكون الأمر تبس على الإنسان ولبس نعله أخطأ فماذا يقال لها ارجعها في خذها؟ نقول انتظر هذا الاخطى يرجع ان شاء الله إذا انتبه لكن لو بقيت أيام ما حد جاءها أسابيع هل له أن يأخذها الجواب له ذلك فإن كانت نعله أغلى فلا إشكال وإن كانت هذه أغلى من نعله فيمكن أن يتصدق بالفرق عن صاحبها جيد وهكذا على كل حال إذا خرج من اللقطة خرج هذه الأشياء التي تركها للإنسان رغبة عنها والشيء الحقير النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ماذا قال تمرة في الطريق قال لو أن تكون من تمرة الصدقة لا أكلتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما قال لعرفتها فالتمرة لا تعرف فمثل هذه الأشياء تفهم مع أن الحديث هنا جاء بإطلاق ثم عرفها سنة يعرف تمرة سنة فالحديث الآخر يدل على أن الشيء الحقير لا يحتاج إلى تعريف عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها لم تعرف ما وجدت بعد السنة فاستنفقها هذا يستدل به على أن الإنسان إذا عرفها سنة فإنه يملكها بعد ذلك من أهل العلم من يقول هذا ملك جبري مثل الميراث انتقل إليه بغير إرادة ومنهم من يقول ذلك مرتبط ومعلق بمشيئته إن شاء تملكها وإن شاء لم يتملكها أبقاها عنده وديعة مثل وديعة حتى يأتي صاحبها لكن حتى الذي تملكها الذي عليه عامة أهل العلم وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث كما سيأتي أنه إن جاء صاحبها بعد السنة وطلبها فإنها تدفع له فإذا كان الإنسان باعها أو تصرف فيها أعطاه القيمة أو تصدق بها عنه خيره قال أنا تصدقت بها عنك بعد السنة تجيز الصدقة وإلا أعطيك القيمة والصدقة تكون لي هذا بعد السنة فالشاهد أن من أهل العلم يقول إنها تنتقل إليه قهرا ومنهم من يقول مرتبط بإرادته هنا يقول ولتكن وديعة عندك هذا يحتمل أن يكون بعد الاستنفاق يعني بعد ما أنفقتها تكون وديعة حكما أنت عارفها وعارف صفاتها فهو يعرف عفاصها ووكاءها فإذا جاء صاحبها بعد ذلك بعد ما أنفقتها بعد ما بعتها بعد ما تصرفت فيها فهي في حكم الوديعة عندك ترجعها ترجع القيمة إليه نعم ويحتمل أن تكون الواو هنا بمعنى أو فهو يقول هنا ولتكن وديعة عندك يعني أو لتكن وديعة عندك يعني تنفقها أو تبقيها كوديعة كوديعة عندك والأول هو الأظهر والله تعالى أعلم طيب على كل حال هنا يعني إطلاق الوديعة عليها أو جعلها بمنزلة الوديعة يدل على أن يد الإنسان التي أخذتها هي يد الأمين والأمين لا يضمن إذا لم يفرط الإنسان أعطاك وديعة وتلفت من غير تفريطك، فأنت غير مطالب بتعويضه عنها لا تضمنها هذا الإنسان أخذ هذه الشات أخذ هذه الشات كالوقطة مثلا أو أخذ هذا المال ووضعه في مكان يوضع عادة في مثله حفظه ثم بعد ذلك وإذا بالبيت يصطع عليه ومما أخذ هذا المال فإنه لا يضمن لا يضمن وهذا الذي قال به الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم قال هنا وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها مالك ولها مالك ولها يعني أو قبل ذلك قال ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه هنا ما قال إذا أقام بينة فبعض أهل العلم أخذ بظاهره إن إذا جاء وطمأنيت إليه وثقت به فإنك لكن أول الحديث اعرث وикаها وعفاصها معنى ذلك إنك تحتاج إليه حينما يأتي طالبها فلا بد من أن يأتي بما يدل على أنها له يأتي ببينه وإلا قد يدعيها ويدل على ذلك إنه لابد من بينه ما جاء في رواية عند مسلم فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه بهذا القيد. فأنت تقول له مثلا الصندوق الذي كانت فيه ما هو هل كانت في صندوق ولا كانت خارج هل كانت في كيس ما لونه ما شكله ما كم عددها كم عدد الفئة الفلانية هل هل خمسمئة هذه خمسمئة كاملة ولا مقسمة إلى مئات ولا يسأله عن أشياء يستوثق أن هذه له هناك أشياء أخرى قد يجد محفظة فيمكن أن يجد فيها بطاقة فيها اسم هذا الإنسان وما استطاع أن يصل إليه لا عن طريق الجوازات ولا فجاء هذا الإنسان وقال لي كله شو اسمك أنت أعطني بطاقتك ثم يعرف طيب هنا قال وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك وما لها نعم دعها فإن معها حذاءها يعني الخف وسقائها يعني بطنها يحوي يحوي الماء تستغني عن الشراب مدة طويلة ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها فظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز أخذ الضالة من الإبل ولا يقول هذه اللقطة وإذا جاءت إلى إبليه فإنها فأن يتركها تشرب ثم بعد ذلك لا لا يأخذها لا يجعلها في مثلا مزرعته إذا دخلت أو في حوش أو في نحو ذلك حائط وإنما يتركها تذهب حتى يأتي صاحبها فيجدها ومن أهل العلم من أجاز أخذها لحفظها لا ما إذا خشي عليها يعني عرف إن في ال... بالناحية هذه يوجد ناس سراء قطة طرق لصوص سيأخذونها ما يتركونها، هي في أرض لا تترك فقالوا هنا يأخذها من أجل أن يحفظها ومن أجل أن يعرفها إذا خاف عليها من السرقة على كل حال الإبل ألحق بها بعض أهل العلم ما في حكمها مما يمتنع من صغار السباع لأن في الشات هنا علّ قال فإنما هي لك أو لأخيك أو للذب معناها أن الإبل لا تكون للذب وأخوه ممنوع عنها كما أنه يمنعه أيضا منها لا يجوز لأحد أن يلتقط قالوا ومن كان بمثابتها مما يمتنع مثل الخيل والبغل والثور والجاموس قالوا هذه كبيرة فإنه لا يجوز لأحد أن يلتقطها وإنما تترك لأنها تمتنع بنفسها هذا قاله بعض أهل العلم ولكن هل هذا ينظر فيه بس إلى الأشياء المذكورة لك أو لأخيك أو للذب وإلا أن هذه لا تستطيع أن تكون كالإبل تصبر عن الماء ونحو ذلك فقد تهلك فتحفظ حتى يأتي صاحبها فهنا على كل حال من نظر إلى أن العلة أن يخشى عليها من الذب فقال هذا في الإبل وما في معناها مما يمتنع منه و وإن نظر إلى أن العلة لا قد تكون هذه وقد تكون أشياء أخرى قالوا ذلك يختص بالإبل لأنها تستطيع الصبر عن الطعام والشراب وهذا لا يوجد في الخيل ولا في البقر ولا على كل حال هنا قال تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجد وهرب وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قوله خذها فهم منه بعض أهل العلم أنه يأخذها تملكا أن الشات لا تعرف هذا الذي قال به الإمام مالك رحمه الله لأنه قال هي لك أو لأخيك لكن الذين قالوا وهم الجمهور لأنه لا يملكها وإنما يأخذها من أجل أن يعرفها بخلاف الإبل قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك نظير قولة صلى الله عليه وسلم أو للذئب فهل هي ملك للذئب فهي ليست ليست بملك له فاللام قالوا هنا ليست للتمليك كما أنه لو أدركها صاحبها عنده هل من حقها أن يأخذها من حق مالكها الأصلي طيب إذا كان من حقه فكيف يكون هذا قد ملكها حينما وجدها فدل ذلك على أنه لا يملكها بمجرد الأخذ وإنما يحتاج هذا إلى أن يعرفها سنة لكن إذا كان فيها تحتاج إلى مؤنة. نعم، تحتاج إلى جهد تحتاج إلى بذل إلى تكلفة شات ويبغي يعرفها سنة إذا ظن أنه بيحصل صاحبها بعد يوم أو يومين فلا أشكال لكن سنة نقول تنفق عليها تشتري لها العلف وتحتاج تحط لها حوش يقول ما عندي أنا ساكن في فلا ما فيها مكان وكل يوم تروح السوق العلف وتروح تشتري لها هذه مكلفة وقد تكون هذه الكلفة طبعا الكلفة محسوبة على من؟ على صاحبها إذا جاء يقال ترى بدلنا فيها كذا وكذا اشترينا لها كذا فعندئذ ماذا يفعل يقال له لك أن تبيعها وتحفظ الثمن فإذا جاء صاحبها تشهد على هذا فإذا جاء صاحبها تقول هذه ولو لم يشهد لقبل قوله لأنه متبرع حفظها واخذها نعم فيقبل قوله ودعواه وعلى كل حال من المسائل أيضا كيف يكون التعريف كيف يعرفها من أهل العلم من يقول في أول أسبوع يعرفها كل يوم هذا في الأسبوع الأول ثم في الأسبوع الثاني ثم بعد ذلك يعرفها مرة في كل شهر مرة في كل أسبوع الشهر الأول أسبوع الأول كل يوم وبعد ذلك يوم في الشهر يعني كل أسبوع مرة نعم ثم بعد ذلك يعني يعني أول أسبوع كل يوم أول أسبوع كل يوم ثاني أسبوع عفوا أول أسبوع كل يوم الشهر الأول بعد الأسبوع الأول يعرفها في كل أسبوع مرة ثم بعد ذلك يعرفها في كل شهر مرة لكن هذا الكلام لا دليل عليه فيرجع في مثل هذا إلى العرف حسب المكان يعني هو وين وجدها؟ وجدها والله في مدرسة وجد ساعة في المدرسة من جدت؟ من الطلاب ولا الأساتذة؟ فيعلق إعلان في المدرسة يعلن في الإذاعة بين فترة وفترة إنه يوجد من فقد ساعة يأتي إلى مدير المدرسة، نعم بين حين وآخر يعلن عن هذا كل أسبوعين، كل أسبوع، كل يعلق إعلان ويمكن أن يكتفى بتعليق الإعلان في المدرسة، هذا تعريف. فحسب المكان ورجها في دائرة في شركة فيعرفها بهذه الطريقة. يعلق إعلانات في هالشركة ويقول يوجد كذا اللي اللي له هذا الرقم ينتظر سنة وجدها في الشارع في قلعة الطريق وين يعرف حسب الشيء يمكن أن يعرف يذهب للبيوت المجاورة ويمكن أن يعرف بإعلان في صحيفة إذا كان شيء ثمين ويمكن أن يعرف في مجامع الناس واضح لو وجدها بين مدينتين نقول إلى الأقرب أعرفها في المدينة الأقرب لو تساوت أعرفها في المدينتين ماشي وهكذا فوجدها في المسجد مثلا يضع الآن خارج المسجد وليس في المسجد خارج المسجد وجد مفاتيح وجد ساعة وجد كذا من؟ وجدها فإنه من هي له فإنه يأتي هل له أن ينتفع بها فترة التعريف فترة السنة يقال هذا حسب إذا كانت مما يتطلب نفقة مثل تكون بقرة أو شات إذا قلنا البقرة هي جوز التقاطها وجلس يعلفها فله أن يحلب هذه الشات له أن يحلبها ينتفع بها إذا قلنا يجوز التقاط الفرس مثلا فله أن يركبه بقدر النفقة فقط بقدر النفقة وهكذا تأخرنا هذا السؤال القديم أخواني يقول هذا مسئلة الأخوات يقول هل تدخل بالهبة العيدية التي تعطى في الأعياد من الأب جواب نعم هي هبة وكما ذكرنا لكم من قبل بأن ما أعطي لتطييب القلوب وتقوية أواصر الصلة فهذه تسمى هدية وما أعطي لنفع المعطى يسمى هبة وما أعطي ابتغاء الأجر يسمى صدقة فما يعطى للأولاد في العيدية يراعى فيه العدل بينهم ما حكم استرجاع الملابس المشتراه من المحلات مثلا يعطى لك ثلاثة أيام للترجيع ما حكم استرداد المال لا إشكال في هذا إذا وجد شرط فهذا خيار خيار شرط أما إذا ما وجد شرط فالاصل إنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا حصل التفرق وأراد أن يرجع له بعد ذلك ما صلحت له فهذا إن طابت نفس البائع وتنازل وقبل تبرعا منه فلا إشكال ومن حقها أن يعبأ تحبسناكم أنا كنت ضمنها ورقة واحدة طلعت أربعة الدرس الجاي إن شاء الله